الدرسو تشي ما عندك آيات وحليل غوتين سر هندي كبيانبرس على الله عليه وسلم غوتيما ونيا تشه افتن غوتيا ونيا ابو ما حكمه في هندي دياركي حكمه تطيره تطير شي ما تي نحساتيك بجت والله يا اف طايره هكا اس ديته ما نوت سر مال من دي خراديك بمنينيد ويا فلان كاسيا كازديته دي این دست خیره خنابیم یا نه که نومن فلان رقم در کرد از خیره و باشیم خنابیم یا نه کسی که فلان کس مربوط به کیشیم یا نحسه آب آخرناد کن اسلام و دین اسلامی هات آب همون نفی کروجتی آب همون ناف دین اسلامی دنیا و نیا آب خیر و باشیتی نیت را به عالمین تنیه و آب مصیبت و نخوشی و عذابیتی نیت ناف دین اسلامی دارم كبي شنو معروف يان حيوان يان طير يان رقم يان روش يان هيف يان سال خرابيه بمروفيتينن وعزيت دگهينن مروفي يان هرشتاك هوبيتك خرابيه بمروفيته ذهبيت او باشيت دگهينت مروفي عباده رب العالمين يا هر وقتك و هر جيكي مروفي لبيت رب العالمين بك هم بركاته باشي بمروفيت و هر وقتك و هر جيكي مروفي امر رب العالمين بك وقول شهونات دين رب العالميني معصيات أخوته بتذكرن قناع بتذكرن سببها مو خراب يكير. شجرة مرور حيوان طير هيف ورجل رقم وجماره أبومري في نعينن ومرفي خرابي نعينن في عبده صل الله عليه وسلم ما في ديار العالمين قرآن ديوتي. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك الله بخير فهو على كل شيء قدير. يقول ت وإن يمسسك الله بضر إن يعني يا كرب العالمين مصيبتك نخوشة بتينا خارج بجرب عميك أثناء نشد مصيبة النخوشة بمربيتينيت إلا يا رب العالمين نبيت يقول هي أهي مصيبة النخوشة بمربيتينيت و ان يمسسك الله بضر إن يقولها يا كرب العالمين جهندتها بضر إن ضر إن يعني مصيبتها يعني نخوشة يعني خمة عاجزة هرشتكي وابيت چجورا چجور شدی به مروری نخوشی آناییت کس نشد و نخوشی و و مصیبت آوا خوده به مروری نای کس نشد راکتیش ایلا ربرن نبید و این یمسس که بخیرین هک رب العالمینی بتا خیره کیش اینا یعنی چو مرورو چو رقمو چو طیرو چو کس خیرش نگهین رب العالمین تنه نبید فاو على كل شيء قدير رب العالمين هم وشولك بیشی بیت یعنی اوه باشید خیرت دات هرب العالمینه ومن مصيبته ونخوشه تنيه تهرب العلمين بتنيه وكاسناش يتيش مصيبته سر مرفيقات غير رب العالمين نبيه وكاسناش يتيش منع ويخيرب قد أوى خديم مرفيئيناه ما دام رب العالمين بمرفيئيني وشيء بعندش بيعمرس الله عليه وسلم صحابتهو فيرة أفاد كرنا صحابتهو راض بين أخو دلبيتهش در يد كشكابون فيرة عبد الله بن عباس بيعمرس على الله عليه وسلم بأمركِ متوعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. بته تبزانها كأمتها مرا بتسارخه نطيرك نبومك نروجك نهيفك نجمارك نمرفك نقتها كأمتها مرا بتسارخه كخرابي كبج hintsa ونخشاك بج hintsa مصيبتك بتبينيت إيش ك بتبينيت خرابيه بتبينيت كاس نشد مصيبتك بجهينة تا وخرابي بجهينة تا إن لها كربة عالمي بتنبيس بيت إجها كربة عالمي بتنمر بتنبيس بيت, بيت وده خلك همو بدفاع عن مربيك نشد دفاع عن مربيك إن لا أو نأخو شي مصيبتك جهينة منوبي وبتا واعلم أن الأمة التي اجتمعت على أن ينفعوك بشيء هك أمة همو خرب بيت كل فائدك بجهينة تا وبتا باشياك وخيرك بجهينة تا لن ينفعوك نش الفايدة جوهينة تا إلا بشيء قد كتبه الله لك إلا بشتاكي هكا خطيبو يعني هاو خيرات جاه انتا مروفي رب العالمين تنية وهاو مصيبتها ونخوشياش تينيت بس رب العالمين وهذه مصيبتها سر مروفي غاد كاتيش بس كيها بس رب العالمين كسل مروفا وحيوانا وطيرا وبشرا ورقما وجمارا ووانيجيها وهايفا أفا وروجات شمو مروفين اينا چجورای شیماتی و نحساتی و خرابی نو فن دنیا، اوه چو وحید ناگهین نمروی. برند دین اسلام هاتی دین که پاکج، دین که برای ملیت برند که عبادت باز به خدای باتکردن، دین بو، و یک لوا عادت جاهلیت بو. به پیامبری الله و سلم هات، اوه همو نفی کرد. برند دین ناف حدیثه دستشوید، به پیامبری الله و سلم قول نه و تو ما ونیا ناو دین اسلام داد. آو کسی بسرمان بید ناو بید اول لودی من ایمان بخودیب تنهایو. من ایمان بیگانبیه عیسی الله و علی و سلام. و اسومتار الله و علی و سلام. لطیاره تن. ناو بید اول لودی ها بید. ناو بید اول لودی ها بید. ولله طیاره کوت سرمولوی اوجو تین داخلاس و بس رب العالمینه. ولله ما دام رقمه من ناوی من در کف سیزده داس ما دم فلان کسی از دیتا می‌ده خلاص از خیر خونابینم. ما دم وقتی عفش شلابو می‌که بی روزه سیشان بیبوند داخلاس، آو شلک آو شلک کهبو مخرابیاتی ده او از خرابی گین تملو و روزه که ونیا حاشود بیجن. یعنی ایکل وار روزه بیجن ونیا کاروش هم روزه خودینه و مخلوقات رابل علامینه بیجن ونیا و روزه که نحص خرابه. آره لا قیاره تا وقتی مرفات النافذین اسلام داد، توی ویشته همه کهرب پلید همه بدی بهتر النافذین اسلام داد، توی لأننا نقول لكي لا نقول لجاهلياتنا أننا نقول لدين الإسلامي لا يوجد لدين الإسلامي يجب أن يكون لدينا فائدة الذي ينفع ويدر هو الله وحده هل تفايدات اللي تأمل فيه ومصيباته ونحو الشيخ ممتيني رب العالمين تنيا وهو سلم الرجلات كتش رب العالمين تنيا ولهما عن أنس لهما يعني بحث بخاري مسلمية أن <تضحق> عن اذن قال قال الله مالك يقول لك ان الله يقول لك ان الله الله عليه وسلم لا الله ولا طيارة ان الله يقول لك ان الله يقول الله عليه وسلم لا الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول ما بتفاصيلي قولي ونيا كهاب خو ناشيت إيش ويا إيش تنير في غير تنا هاي بس هاب خو ناشيت إلا إبن رابع العالمين نبيه هذا عقيدة ما بصرمناه ولا طيارةه وبيعمبر صلى الله عليه وسلم قولي كوشيماتي ونحساتيش نية نافذين إسلامي دا ويعجبني الفأله وبيعمبر صلى الله عليه وسلم بجد من جلك كيف كتت كمروف ونيا واخفنيت خوش بكاد واخفنيت ماش بكاد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 وقتها هاد تيب عنبرس الله عليه وسلم قتها سهيل هاد رب العالمين دي شوية يا قبل الطيبة منو ببصارم وني قبل أخفنا شيء بالكواربينيت أخفنا خوش وني إحدى تجور دا تجور دا تيجوا ناد وني هي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 هيك الواعملت جلك لعلي رب العالمين يبقدره سرور تدخله على مسلمين أنا أحب الأعمال هيك الواعملت جلك رب العالمين خوش ديت دي أوى تو خوشيا كي كار نافذ لبرا خوي بصرمان ده تو آخفن نکه بی جونه که ایفا ای بید. ونیا بجی بفلان کس وقت ونیا ایشالا رباعمین ده برکت احترام جلسه. مادم فلان کس وقت ایشالا ده ونیا عفصب حد جهت ای کدود. ونیا آخفن نه وی آخره بر بیدگوتم پیامبر بجی سال الله و عیسیم بو همه وقتی که ودقل همه کسکی ده. اما بلامر رو فیره چن نبید. رفیر آخفن نت کرد نبید. رفیر آخفتر نبید. ونیا کدیله خلقی به بیتشکندن. وو بشنی آخفن نکشی آتشیه. و مخالف ودقل عقیده ما بسرمانه. قلبی رو ما بسرمانه. چو مرو و چو حیوان و چو طائر و نیا و چو رقم چناین، چو خرابیه و مرو وینا اینن. یان و نیا سیشم بیه. ایکل وانیا واچتا که لالی خنده خلقی یا حیوانیا بیشتر ولاس سیشم روزه کنحسه. و هک شو لگ بوی چه بو سفره بیش از آن. ولی سفره منظورم چه خیلی دنیا. چون روزه سیشم میده بو و رب العالمی سیشم بیه دنیا شو لگ بوی چه بو سیشم. یان بوی یکی چه بو و نیا آخف نکاو کر من يابجي حسن الظن انته ابي البرنبري <سؤال> رب العالمين <سؤال> غما على بي شيف ابو عليه صلاه وسلام من يا خير نائده حس اوف حسن الظن انه بي البرنبري رب العالمين بودي مروفي تهابيد من يابوه عمقوه يا اخفنيت كريت واخفني النخوش واخفنيت منيا كخرابي ونخوشي تهابيد مروفي الله عليه وسلم کم رویه بسرومانیک نمی تف عقیده ها بیتیادویش و آخفنیت کرده تویت خرابو که همگا به دل خارکی به بته اش آمدن یکویی آخفنیت شد بکن الکلمت و طایبه آخفنیت خوشبلا بینا کرند آخفنیگ بیته جوانیه همیه برنامبری توییه دلیپی خوش تا ونیا رقم من برا رقم من رقم سیزده جمع رم ونیا نحسه زحمتش شد من هر جبرو نبی جوانیه بلکه تو پیش هم دو ونيا عابد عقيده ما و جمره خرابي مروينا اينن خوش مرو بده بشته ودلوي دي خوشي كه ده سببه هنده ونيا رب العالمين ده و ان بن قال عند رسول الله الله عليه لا لبيعن الله عليه وسلم بحسي في هندية وتكرن بحسي شيماتية ونحساتية وتكرن فقال احسنها الفألو بيعن الله عليه وسلم جتاه مر في بصرمان هم جرب بالأخفنا بحش بكت أخفنات خير بكت أخفنات خوش بكت كود لبرياخية بصرمان خوش كت ولا ترد مسلماً وتأشياراً شجرنا بتقف عقيدة وابير بوارد خلد كشيماتية ونحساتية ولتبكت شولا كي تلعب كي نكى Because Muslims Segah it came to pass on ditching the ancientvt eine Besprüche die in ens quarto vor, und das viele die Ohr Die KircheSLIens ist des差ствills. Das ist die Frage, was parole, Either Jesus als trägt." Nun schon auf sein Mensch und der dachte, dies ist die Herbanne und die Menge außerhalb der Menschen. Remember wenn der milhões jadi kreiter mit derorednoshydrate däntri Wenn er einen close Deadland favorして clarofik, wenn ihm wirklich wirklich das Leben lohnt فإذا رأى أحدكم ما يكره هاكي ايكلغوا تشديد هيكلوا شورنا ديت وني حيوانك دي طيره جديد اخ مروفه جديد فليقل بلو بيجي بلو ناشتاف ناش لا هو بيد بلو خد اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت يا ربي خد حسناته وباشي بس تطيني بما يعنيك باشيك تويت بس شو ولا يدفع السيئات إلا انت وانيا بس توي مصيبت ونخوشيه سر ملاده بجليتا كس نشد مصيبت ونخوشيه سر ملاده ولا حول ولا قوة إلا بيك وما بيش نابج شجر أم نخوشيه الخدير كاين وما قواتش نيا مخوني زي كتاب كاين وعبادات كاين إلا بيش نابج إلا باروكارياتا نابج في عمباري صلى الله عليه وسلم نابج حديثة داود بيشتما وانيا بريما دتا چه بريما يدتا دعاية هرچند أف حديث إن هي حديثها ضعيفة، أما معناها ويا شيء، معناها لا طيارة؟ ما فيش دنيا. وشيناوي تيجي نحساتي وشيما تي، مروي وش اللي بكت، لسبب بيت ويان ويش شو قل ما وقلب بروبات ما. شو جرى الله وسلام يقول يا ما ويا وأحسن وها الفألو ويعجبنا بالعكسي ونيا طيرة ما كيها يا مفعلهاي طيرة يعني أوى هزرا خراب يلاش تاكي بكي وفعل هزراش لابكي هزرا بوشيل لابكي وبيعمرش شد الله عليه وسلم بجد رب العالمين شد فيجد بجد انا عند ظني عبدي بي إن ظني بخيرا فله وإن ظن بي شرا فله بجد هذا اللالي هزرا عبد من رباعين بجد بربع من كاتيا جمانة عبد من بربع من كاتيا بجدك عبد من برم بی من آوید کار رب العالمین دبایشید ات رب العالمیش از دبایشید همه. و اگر من رب العالمین بیجید خرابی بیش از خرابیه همه. بلما همه حسون اذان ها بیت برم بی رب العالمینی هر شتک بیت ات ریکو تداونیه تو حسی منک اونیا بودیه سرهمار آجده. ولاده خرابی گهی رب العالمینی. ونیا بود اول نبی جی ونیا ولاده برکیات بی رب العالمین ونیا وریکو ونیا مسقینی بده تمام. ونیا اصولاً چی بیت آخر فنا همه خرابتره، وحی را همه خرابتره برنبالی واچ دنالی اتاکرند. هم ده اقیدا خو تیشی خلال و کماتیه ک مازن که ای کشرک. وام پشتین گونیه دسو اذنیش تا برنبالی رب العالمینی هبید. و اول کس دسو اذن برنبالی رب العالمینی هبید. آمد دیسه کماتیه کد ناف چد. ناف اقیدام مرویده و ناف برابری مرویده. برند ببرنبالی گوییم و نیه و احسن و هالفقل و یعجیب نل و یعجیب نی ما سرم و فقل تی دامه هبید. يعني ما حسيت نظان هبيت بينا بالي رب, رب العالمين رب العالمين شامو جواه دباشة ذات عبد أخويا بصرمان. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيارة شركن. والحديث كاذي ببيان بس الله وعيسى مجت الطيارة شركن. بجت نحساتي وشيماتي تيجي بيجي الله أف أفشتين نحسة ويشيمة وخرابيات جهين تمام بيجي الله الشركة. برجع الشركة. كي بيجي بوما وشلة وشلة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 ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك خدا اخرى خدا هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء رب العالمين, العالمين هناك های نخوشیا و مصیبت ها داده تا بس خود بدنیه. هک دوگویی قول آمی طایری دامن، آن وی مروری دامن، آن ور رقمی، آن وی هایی وی، آن ور رج. همتا ایکل شویت رب العالمین اینا داده مخلوقا کی؟ داده مخلوقا کراشی گل که جنب العالمین ببینید پیامبر الله علیه و علیه اطیارت الشکن، اطیارت الشکن. آب جرده دویه. هک ایک ما اسناب ایم و نیا آفاد گهین دامن. رب العالمین دگهین دامن. ف بوم وقتی آتیسرن مالمن منزانیده خوب سرنو مار بیه. یعنی ف رقم وقتی بوم دار که افتی منزاند چو تنظا ده مصیبت اگر بمنهاد. یعنی فلان کسی وقتی ازدیتی منزانیده خرابی گهیت مالما. ده بیشی که من نخوشه بید، ده کرمن نخوشه بید. یعنی از خیرل بی پارینا بین چونی فلان کسی دیتنه. هر آخه نکاهو بید. هکی بج وای خودی بس ریکا بید گهیت من شرکت اصغران. هر دو شرکن. چو الو شرکن آشنه داری. یا ای که شرکت اکبره هکتوبجی ف طیره دی خرابی گهین تمام برابر عالمین. هک تو بچه رابر عالمین دی گهین تمام. ریکاوی طایرای و ریکاوی جمایر و ریکاوی مرورای. هم دی بیت شرک الاصغر و هر دو قنیت خرابن. ارتشان دیو اولی معاصره. اول شرک الاصغر آوا و خدانا خوته توجه نمیده. بس شرک الاصغریش یا کجگانیه شرک الاصغریش معاصره، الزیناي معاصره، الكبايرها معاصره. بن هندی هر ایکی لوابیت چی تداه حساب کردن؟ شرک تداه حساب کرد. مرورای مصرا ماتی میخوای درک دیر که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 هی وی با کدش مصیبت بته. یان آفرقا ما موادم جمارات آفرقا ما درکفت منیا دلیتا دشته کی بیشتره؟ ولكن الله يذهبه بالتوكلي. بس بیان برشت بیش از الله علیه و سلم بیش تشویار بنک عمل. شیطان دی این تا سعد دلیتا. بیش دوست حنادی عوض وسوسه شیطان یا بجعوض بالله میشه شیطان راجیم. دبتشیت آف وسوسه ولكن الله يذهبه بالتوكلي. رب العالمین ف نحساتيه وشيماتيه او الشيطان ينا سدليت ها ديش ليكاد ناهليد بوشي انا علاجك بعنبري دا الله عليه وسلم توكل أحد تنجية الجيم و between us Yeah peony رب العالمين أريد dark من أنتمئوا congressيـ Bels girl مga yo if you genau من and behind me if you want to make a fair this is what one should be and it's what인지 الله يذهبه بالتوكل. اما چه ده اول لالی مرووی چید؟ توکلی، تو بشتا خوب خودی گرم که اول لالی مرووی نامینید اما یکیل علاجه، یا بری گوته مثلا الله علیه سلام. ها که هنگ حسکم، طیاره، اول لالی مرووی نامینید، شیماتی و نحساتی ناف دلی مرووی نمینید. بشتا خوب خودی گرم که هر شول خوب که، هر کسی که تا ببینید، هرشتا که دنگ کلیبیت وقت توی شورید که قد و چه زاناها مش ليدرس رب العالمين زانا قضاء وقدر يهات يعني في سين بري عدو عصما بين شهكران بين جهز والصلاة مش تهات يعني في سين وهاوش تاخد هي حس كيد بوتهات وهاوش ترب العالمين مش عالمها مو رابط حيواناتها مرابن طيرها مرابن مروفها مرابن أجنها مرابن ناشن خرابيب جهنمته هذا ولكن الله يذهبه بالتوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه مش تاخد خدي قلم كرباعين بسيطه فيش تي تي النافدلي تدا نهريد وتشجرو طياره نحساتي وشيماتي ناهيت ونيا وسواسبو دلمروفي بنيت ولي أحمد من حديث ابن عمرين رضي الله عنه من ردته الطيارة عن حاجته فقط أشركا بغنبار بيجي صلى الله عليه وسلم هر كسي ردته الطيارة عن حاجته يعني بغنبار بيجي تما الله عليه وسلم هر مروفك رابطشو شو لکه داد کت دشت سفره که یه اندازی دو نیا معامله کت یه ان هر شته که او هبید رابطشو این ابرای که وحیوانه کدید پیرکدید مرو و کدید اول عقلالی بید بشه اول نحساتی آتی دایی این رابطه تا با مدام از پیکجی مدام از خیره و شون نبین دیه تا مدام عفتش دم دیه تا فقط اشرکه ایش شرک کر بیانبل بجی سام باهوالی سر بود لأنك إك ونوا رب العالمين إنا داتك ده دو مخلوقك ورب العالمين واف مخلوق اين الكرش ري رب العالمين باش ولاده قالوا فما كفارة ذلك صحابه قلت يا الله عليه وسلم اذا كفاره تاع واشيا زاني حسر استرينا قال ان تقول اللهم لا خير إلا خيرك يا امبري صلى الله عليه وسلم وتي بلا فيدي دعاءات جيت يا ربي خذه خير كاس نشد خايب جايين ثمن الا يتنبي وارش تكيت جايته من باشكاب جايين ثمن او اولادي تاتت ولا طير الا طيرك وكاس نشد خرابيه ونخوشيا مصيبتها جبنيت الا يتنبي يا ربي ولا اله غيرك من شو الهذ الشي ناس عبادات لابكام بجلي تاع هفيت باش تخوب خدي دعاءه رب العالمين كان رب العالمين حموش تاع خراب دتا دیر کرد و همونش تباعشج د جهینته. اون علاج دویا پیامبری دو مسیح الله ملایس. توقفل ابدیه. دل دار دبشت اخو خدای گریم که یاد علاج آتیاره و علاج وین دیکان احساساتی و شیماتی لالی مرفی نمینید. اون یه مرف دویدوعایی کرد بسیا الله ملای خیره ایلا خیرکه یارا به خدا خیر همو اول لیتاتد. وعشت که باشی بومن بید تا و جهان دیامن کسی نجهان وما بكم من نعمة فمن الله، ولا طير إلا طيرك مصيبة نخوش شهر أو ملالات تجرا، تُمخلوق نخوش مصيبة من، ولا إله غيرك. شو إلهي دش مني ناس عبادات لبكم بجد تنبيد. هذا علاج ديوابي عنبري ومجته. صلى الله عليه وآله وسلم. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيارة ما أمضاك أو ردك. بيعنباري صلى الله عليه وسلم ما الفضل بن عباس هذا يعني مرفوع يعني الله عليه وسلم أخفنا أخفنا حديثي الفضل بن عباس فضل بن عباس بيصلى الله عليه قتي قتي إنما ما أو ردك طياره يا او او جناح او شيمات نحسات يا جناح هنج معروف بنيات دتيش الشرك بيتو تيش اف جناح حبيت ما امباك او ردك هكولتكر كوتشبيكاي تو تشبيا بوديشيا سفرهكي بنيات تو تشليكري تو اينو تو تشوي فلان كاسي فلان حيوان يون فلان طيري وان اسبيك جيم ابي خير الدنيا وياته اا وين هي الطياره اما ابذل تا قوتها وتا بشتاخذ بخدي جرم كلو تا قوتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانا افتي ابدعاء تكرى وابغي غبري قوتي صلى الله عليه وسلم اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك هذا تشوفوا نحن قاعد يتمرو بيه وبكفاره توبيه اما او طير او ما امضاك اما ولت بتمنيه وتو سفرك لا شيء بك الدنيا بيها يان شو له كده ونيا تون ناتشي شو له يان توب سح ناف السح كي جوي ما عفروش طير دارينية هينجي طيرك تديد ناتشي ما دام طير دارينية هي هذا الله على سمع نهى المكي وقولت الشركه أما بس وما منا إلا يعني هاي كل عمل هذا هو ببساطه الناف دي ليدر ربع العالمين المروفي الناضري چونكي الله عليه وسلم بجيت ربع العالمين قالوا متى الله عليه السلام او هزر او وس وساتيت سردله مروفي كملف معلم تعمل به او تتكلم ما دام مروف عمل ومروينا اخفتيه بس هزر بيد بمرفينا عيد حساب كلام جوناح ورابع عميل المرفينا قريت أما هنجي دي ما أمضاك أو ردك هكولا تكره تكره عمل هنجي مردتي شيء أفجوناح ويا بعد يبقى الله عليه ما يا أيك أما مرفي بتشي سر شلوحو يبردوان بيت ابا حمو بس بس شيطان يا يا دويش مروف بشتاخب خديي غرمك توكل هبي سرع بالعالمين يا ساش منوف دعابك او دعاء بيغنبري بودي صلى الله عليه وسلم اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا الهه غيرك اجيت بجد حديثك هي من يو حديثك صحيح ذاتي البخاري ومسلم ذاتي اجيت بيغنبس على الله عليه وسلم الحديثه كده بيستدمى الرهاندي وألكسى كي حاسق الدنيا بخودي في حديث رابع شيء تبين ترى صحيح بخاري مسلم دا في حديثه تبين ترى هو بيعمبر بجس أن الله عليه وسلم الشؤم في ثلاثة في المرأة والدار والفرسي هذا الناق في حديثه دا, دا الشؤم في ثلاثة يعني الشماتي والنحساتي وسجدته في المرأة من الجنادا والدار وخاني والفرسي وحيواني وحديثه هاته والدربتيش بدل والفراسي، يعني هكو ديد حيواني ده هكي ايكي بيجد حديثه في عمبري صلى الله عليه وسلم هكي اذبواته شد كاته اذبواته الشؤمة وتطيورات كاته وحديد الرواية كاته إنما الشؤم في ثلاثة يعني حصر فيه الشؤم، بيجيد نحساتيه الوصيد اجتونه هاي في المرأة والدربتي والمسكني يعني فاها سيشتانا داعي ايك بجبابا حديثة ببيغمبري صلى الله عليه وسلم طبعا عائشة رازو بنا خدره بجبابا حديثة وجبابا شبهية دعا وقت ايكي اف حديثة ببيغمبري صلى الله عليه وسلم اف حديثة وقت ايكي اوه راوية حديثة ونیا ويره همه حاضر نبيه شونكي ببيغمبري چي قوتي صلى الله عليه وسلم قوتي كان اهل الجاهلية يقولون الشؤم في ثلاثة في المرأة والداري والفرسي ودي افا هيك العقيدات كيبو اخيره جاهليتهو بر اسلامه ودي افا وود غوتي واد غوتي نحساتي وشيماتي هبيت ادفاسيت انا دايان يان هي حيواني هي او حيوان او دواره مروخ لي دي اول وا جاهليته علماء الحديث أف حديثا أولا بجد الشؤم في ثلاثة أفا يعني حديثا قد شئ لفظة ويا ضعيفة وهنات يا. أما لفظة صحيحة أفا عايشة كان أهل الجاهلية يقولون أهل الجاهلية أفا أخفنات قد وحديثا قد بيغنبر شئت الله عليه وسلم بجد إن كان الشؤم في شيء ففي المسكن والفرس والمرأة بيغنبر بيجي الله عليه وسلم هكا هكذا شيماتي ونحساتي شكدة بود از ويسش تناد هبيت اما شيماتي ونحساتي نيامت الاسلام وعم مخالفت قال شي قال آيات القران او حديثا اول ما گوتي الشؤم في ثلاثة مخالفت قال آيات القران وقال حديثات بهان صلى الله عليه وسلم كچ گوتي يما بهان برس گوتين لا طيارته في الاسلام لا شؤم في الاسلام هاوي گتي چني انف دين الاسلام ها ومانا ما بهان دي حديثهاتي انه صحيحه بخاري ومسلم دا جواب عائشه بمدى وأفحدثام يهويا كان أهل الجاهلية يقولون الشؤم في المرأة والفرسي والداري يعني قلتاه نحساتيالواني ده هاي شو بينكاش لا لي ما هاي واني اجيت بس من خير خونا ديتيا وهاي بس ديها شو مدري ما خير خونا ديتيا وهاي جد بجد ي من أف سيارة كرياء يعني أف هاسبام كرياء يعني واني حاشي انجو أف كرام من خير خونا ديتيا. و يهي خير ندايا نزاياتيا نحسا يهي بيوما نزا اف آخفنا في عامل إساء الله عليه وسلم يقول هل أفجت مجونية؟ يقول هكذا يكون هناك حبود وناده لأما في إسلام هذا الانية و افعنا كي؟ افعنا أهل جاهلية تقول هرباكي عايشة راضبين وخدره لأما دين إسلام هذا مجوني حكا او مصيبات رب العالمين يبوم رو في نفسه من دبوم رو فيهين مرو فيه لا بجنعه ميرا كير او نه خوش يرده بوين هواكه او نه خوشي مصيبات رب العالمين بمرووي بي سينتاير سياره نكري بشال اواده بوتهن اي دبيز مولا ما بريكو و المنواتي او مرووي او خانيش نكري بو هر مصيبته مرووي هن هادا عقيده ما بسر ما الله عليه سلام كان أهل أخفنا أهل جاهلية تابو سرما بسرمان أوى من يوم ما عقيدة ما بربارت ما برب من رب العالمين يتبدون وما توكلا أخوان سر العالمين يبيد كان اشتاخب خديجة رمكين من يوم عقيدة ما او بن كان رب العالمين مصيبة تينيت رب العالمين خير أبو مربي تينيت وباش يوم وما وهم داس أف آخفنا عقيدة تأثير كان يوم يعني نشتاكي پیشمان بیتفاله نمروف دی بردوان بیت اوه رب العالمین جبو مروف ایناي دی سلام مروفی هیت یا مهم اوه مروف بشتا خوب خوده گرم کت هنگی رب العالمین ومن يتوکل على الله فا هو حزبه چشتاكی دات دی داتا مروفی چشتاكی خرابش دی المروفی دیر کت وصلا الله و سلام على خیر خلقه محمد وعلا آله وصحبه اجمعین والحمد لله رب العالمین